الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلف الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتسمى بسنته إلى يوم الدين أما بعد وإن قال الزوجي من رأته أنت ألي حرام هذه المسألة تعرف المسألة تحيين الزوجة أولا نفذ تحيين ما هو نفع التحريب هي الصورة التي يقع عليها لفظ التحريب يقع عاما ويقع خاصه يقع عاما لقول ما أحذل الله بي حرام عليك ما أحذل الله بي فهو حرام عليك الحلال حرام عليك هذا اللفظ يعتبع لفظا عاما يسمونه نفس تحريم عاما والزوجة داخلها تحتد هذا العموم هذه الحالة غيرها أن يكونها عاما الحالة الثانية أن يخف ويخاطب الزوجة فينقص إلى التعريف في التنكير إلى خاطب الزوجة يقول لها أنت حراما بالمثل أنت حراما زوجتي حراما حرامتك هذه كل ذات انك كان هذا المال هذا انت حرام عليا حرام ما احل الله لي منك فهو حرام هذا التعريف وبكيف ما احل الله عليه حرام الحلال حرام بالعموم انت حرام حرمت عليا الحرام الحرام منك الجنم الحلال منك الحرام عليها الحلال منك هو الحرام فنحن ذلك كلها ألفاظ تشريبا هذا النفذ حكم في الشرق أنه زور وإثم على صحيحه والعيادة بالله لأن الله حرم عن المسلم أن يحرم لا أحوى الله بله وأتبع لكلماء لأنه آسف وتريد على ذلك قوله سبحانه وتعالى ولا تقول لما تحضر أجل تكونوا سجد هذا خلالا وهذا حرام وتفروا على الله الكبير فهو يقول حرام في موضع حلال فالسرع على الله الكبير فجعل ما أحل الله حراما ما أحله حلال وما حرمه حرام فكيف يضع الحلال حراما والحرامة حلالا فكان هذا الاسراء لله الكبير سراء الكبير على الله ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحبيثة أحلبتهم الإنسان الحبيث صحيح إن الله أحل أشياء ثلاثة حربوها وحضرنا أشياء ثلاثة سنبوها وكفت على أشياء راحية لكم الآية من فقال أحل أشياء ثلاثة فحرموها فأحلم الله له زوجتك والزوجة حلال له بحق الله لزوجه إنا أحلنا لك أبواتك فإذا جبت أنها حلام لهم وقال أنت حرام أليك حرمتك الحرام يجبني فإنه في هذه الحالة جعل ما أحلى الله عنك وقد عافت الله نبيه في هذه المكان فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي لن تحرم معه لله لك والاستخهار يقول لجماهي المفترين استخهار متضمن المعاسبة والإنفاق فأنه أنسر على ذي الهداد فدل على أنه يحرم على المسلم أن يقول هذا الشريم هذه المسألة أقوله عرفنا ما هو الحرام وعرفنا حسن الشرقين أول قضية حينما قلنا حسن الشرق حسن سيدة الحرام فواجبنا على كل طالب يأذن سمع رجلا يقول علي الحرام حرمت في زوجتي حرام أنت حرام أن يقولها افتك لله واشتغل لله من هذا الذي تقول فإن الله لن يأذن لك أن تحلم على الحل كما لن يأذن لك أن تحل ما حرم فلا يكذلك هذا وتنصف ويقول هذا حرام عليك ثم يضف السؤال إذا قال المهراته أنت علي حرامك أنت حرامي حرامكك فما شكرك هذه مثل حقيقة فيها تبطيب وسلام طويل يعني ما نقرب من عشرين قول في هدفنا معك يعني نسأل من أطول والكلام فيها المستفيد إما حكث يا إمام القرطب وإما في التفتيت فالإمام القرطب وغيره المستفيد عكس الأسلام فأحكث يا أكساء العلماء الإمام المقيم رحمه الله عليه في أعلام الموقعين في الهدي أيضا رحمه الله قال فيها وعسابه وعساب سعابت وعساب رحمه الله وحمه الله, الله شيخ الإسلام رحمه الله في ذلك المستارة وإخطار ما ردحه بدليله فهذه المثل من الشراث المسائي والتي طانح لها خلال لمن العنمات لكن الذي يهمنا يعني هنا في باب الطلاق لو أننا أسفنا فقط إلى المذاهب المشهورة والتي يعني هي المذاهب الأضغر منها بالظاهرية رحمه الله عزيزين لأن هذه المذاهب الغالب احتوى خلاف الصحاب وجعل الله هذه المذاهب من القبيل بانا نتعلم نبيرها لأنها تنلت أكثر الأقلال فقلّى أن تجد المسألة يخلق, يخلق فيها خلاف عن هذه الخمس الأقلال قلّى أن تجد قد يوجد لكن من ذكر معقود الثلال لكن الله عز وجل أضع هذه المدار بأثني أديرها الحكمة يعلمها في هذا الشيء يعني لله عز وجل في الحكمة وهو أعلم بما دعم العبادة المشروف مقفوصاً عن المشروف الحامة هي قالوا الرجل إذا قالهم أعطي أنت حرام، أليه الحرام الحلال منك أليه حرام، في تفكي قالوا إنه الطلاقة ما يمني طلاقك، أو يمني ذهارك أو يمني يمني أو يمني لغوا وفي كفل الله يمني شيئك فهذه أربعة الشوات أن يقول أنت حرام، أنت عليك حرام، حرامت فيك الحرام يلزمه ينسي فلا يخلو من من أربع طلاق أن يمي الطلاق أن يمي اليمين أن يمي الضهار أن يمي الفذك أو اللغو ففي هذه الأحراف الشيء فإنه الطلاق قالوا إذا قال زوجتك حرام أنت علي حرام حرامتك قاسده الطلاق فأناه أن تقصد طلقة فواحدة طلعية شيء أزمتين ثلاث فثلاثا وتحرم عليك تفين حول الجماعة على إذا نوى الطرق وأما إذا نوى الظهار فعندهم قولان الشراء في يكون ظهارا وفي لأنه لا يكون ظهارا الخلاف هنا إيمان البي حنيف الميديا مع إمام الحمد بن حفل والمذهب على قول الإيمان البي حنيف أما إذا نوى الظهار ظهار الحالة الثالثة ينوي الظهار يعني يقولنا أنت أليه الحرام يعني لا أطعه فيه يعني كظهر في الأم هذا مع الظهار أنه يريد من أن خب وطعها يبقى لك أبنه لا يستمتع به ذلك بهذه وأما الحالة الثالثة فيأمين اليمن فيقول نويته أن يكون يمينا فحينئذ تلزمه كفارة اليمن الحالة القطابعة هو الأخيرة أن يقول لها أنت علي حرام أنت حرام ويمني اللغوة أو الحذب فعندهم فيه وجهان قيل إنه لغو مطلقا وقيل لغو ويبين أغفع عليه القرار يعني إذا رجع بالقاعد وقال لا نريك شيئا ألقصدت الخير ألقصدت اللغو فإننا في هذه الحالة نذهب عن الحيث اليمين يعني بيصدق قوله وليس أريك هذا الحاضاب ما ذكته الحناظية الشافعية وافق الشافعية عند هذه الفواقية ولكن عندهم إذا لم يمي شيئا الفرق بين الحناظية والشرابيين في الخألة الأخيرة إذا لم يمي شيئا عند الشافعية يكتر في الفارقهم وتنعقد من النباغ وعند الشAmاظية لا تعhodه شيئا هذا الفرق بين الشافعية والشابية الشافعية ووفق الحناظية إذا في مسألة عدم المية. الحالة الأولى الثالث قول المالكين شرقوا بين المسر والمأرف فقالنا إذا قال بإنسير أنت حرام وحرامك فيه فإنه بيشتراك وتحرم عليك حتى تنسي حجر جمعي وأما إذا أنت حرام وأرمح فنمر إلى العرض الذي هو فيه فإن الذي هو فيه. أما هو قراء في حسب ذلك العسل. فالرسل هو رسل كان دائما في ذلك. وأما بمشكة ليس حمام بلا رحمه الله فقالوا لبادة من مسألة هاي فقال من قالوا الامرأته أنت علي حرام أنت حرام فرضنتك فإنه ظهار مطلقا حتى ولو نوابه قراء ولو نوابه من أما الأدلة فالحقيقة الذي دع العلماء لهذا الاختلاف ومن قروره الأمام القرطب وغيره من حول العلماء وجهاد عثم أن السبب في اختلاف الأخوار وتعزدها واختلاف أنه ليس هناك لا في الشتاب ولا في السنة وضفت في هذه النسألة ويوتره وإن كان هناك نصفا كان هناك آية التحريف في من الجواب تقول هذا لكن بالنسبة لأضاء الصحابة أحسنت فالأليا رضي الله عنه وأرضاه أنه جعل أنت علي حرام ثلاثا توجيب البيمونة لقال لامرأته أنت علي حرام فإنه قضى فيها لأنها ثلاثا توجيب البيمونة الكبرى لا تتحل لو حتى تنفي حدودها واشتظر في هذا أنه إذا قادوا بجلدتها علي الحرام في المرأة لا تكون بجلدتها لا تكون حراماً على بجلدتها إلا بجلدتها هذا قضاء علي رضي الله عنه الخليفة الراجل مرض كذلك المنزل أما عزمان رضي الله عنه فإن عزمان كان يرى أن أنت علي حرام من مرصفها إليك ليقضي في المسألة القضاء لأنه ضهر فجعل أنت عليه حرام وهذا الحقيقة لأن لا تتطرج عندك منك الله وانظروا فيها الشخ ربما الله سبحانه وتعالى لأنه لا يجب أن ننظر للفقهاء احترقون فهذا راجع إلى الأجمع وخهم يعني ليس هذا الحقيقة لأنه لا يجب أن ننظروا باتباع فينات فكذا نحترقون فعليه ربما الله عنه لما جعله سراها نظر إلى حينك حرام فآخذ المخلف بوضبه ودوده فالشرع لا يحرم الزوجة إلا بالجلس لأنه رضا الواحدة منذ كترام فهو ضمنه ودين الله جعل موعداً كراماً فأخرجها من حسرته كما لو قال لها هذا قضاء من علم فإذا نضرح إلى قضاء رضي الله عنه فإن علي النظر إلى اللحظ والمتلفة نزل وأما إثنان فنظر إلى المحل فالمحل تألقت به ففدة التحريف ففدة التحريف والألقة المحل هي المرأة وجد في الشريعة جانبان رضي الله من الله لا يحرم الزوجة إلا بالسلام لأن روحة الواحدة غرفة حرامة فهو بينه وبين الله جعل مراته حرامة فأخرجها من عزته كما نقلها هذا قضاء من, من عليك فإذا نظرت إلى قضاء عليا رضي الله عنه فإن عليا نظر إلى المحل والمتلفل المزوج وأما عثمان فنظر إلى المحل فالمحل تعلقت به لصفة التحريم فصفة التحريم لتعلق قسم المحل هي المرأة وجد في الشريعة جانبان قضي الله عنه والله تحريم خاص وهو تحريم وتحريم حاما وذلك بالقطيق سرابا فقال اليقين هندي أن أخذ بأقل التحريم لأن الأصدر جوجته فأقل أحرم علي فقط رضعها وأجعله بهذا رضي الله عنه كل ينظر إلى جانب إنما أن تنظر إلى نحل اللحظ وإما أن تنظر لدنانة اللحظ فإن نظرت إلى دنانة أن يحرمها وجاء من العصد فلا تحرم ولا تحرم العصد إلا بالسلامة وإن نظرت إلى أن المحل بحكم الشرق تعلق به تحريم والشرق يحرمه بالثلاث ويحرمه ظهاره وأيضا يحرمه إلى أبو وذلك بي يمين إذا قال كان يمين ولذلك قضى ابن عباس أنها يمين فجاء القضاء السارف عن ابن عباس أنها يمين فلما قضى فيها ابن عباس يمين نظر إلى أن المحل يتعلق به تحريم من جهة اللغة في حدث الرجل المولي فقال حكم حكم اليمين وأتبعه وجعله يمين وحن فيه يعملون بقول العباد فرغم في يجعله يمينا في بعض الأخوار ويجعله إلى حد الأربعة الأشهر ويسي عليه حكم الزياء من هذا الوجه هذا بالنسبة لمن قال إنه ضهاب ومن قال إنه ثلاثة ومن قال إنه يمين أما الظاهرية فقالوا لغم ولاش الأشهر ما دليل الظاهر اللوحي؟ قال الظاهرية بهذا هو رواية عن العباد قال الظاهرية رواية عن العباد فشرت الأئمة الأربعة لأن قولا منهم أصل أيضا من الصحابة لأن كان أصل من قال بالثلاثة ومن قال بالظهار أقوى الصحابة لأن عثمان وعلي ليست ابن عباد صلى الله عليه وسلم لأن منظلة عثمان وعلي أنري باستباع سمتهم سجعى من للمروي عنهما أكثر من العباس رضي فالشاهد أن الله إلي قالوا إنه لغو وهو رواي عن العباس رضي الله عنه وقال به بعض أجمة سلخ المسروط الله قال إنه لغو ولا شئة فيه واحتجه بأدنة وقالوا إن المبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل آمن ليس آمين فوجدنا أن أن قوله أنت علي حرام لا يستقيم مع الشرع البت الشرع جعلها حلال وهو يقول إنها حرام فقالوا في هذه الحالة صار من البدء ومن المحدث ومن المعارض للشرق صول وجوده وعدمه على وعدم وعدم وعدم حد سواء هذا مرهب الظاهير ومسلكون والذي يترجح والعلم عند الله القول بالنية القول بالنية من قوة بالمكان لأن الرجل حينما قال لمرأته أنت علي حرام حرمت فيه فهناك في شيء بينه وبين الله فإن قصد به الثلاث فثلاث ثم هو قضاء علي وظل معه قصد به الظهار صار من المحل فعرحنا خروج اللفذ وتعلقه بالمحل لأن الأصل في الشريع الرجوع إلى اللفذ والمثال لأنه الذي هي زوجته والله جعل الطلاق له ولدوا صادروا منه فلا يصاروا إلى المحل كما اختار بعض العلماء وبعض الثلاثة رحمه إلا بعد ذلك وجود الشبهة التي توجد الانصراف عن المتلفة لأن أصل الشريعة المتلفة وباب الخنايات وهو دائم إلى وجهة مسألة خلافية ردها إلى أصلها فأنت حرام ليس من الصريح ليس من صريحه وإنما هو من الخنايات وباب الخنايات الأصل فيه ماذا؟ أمينه ولذلك ندد الشافعية في اعتبار النية الكنايات هو الذي تضعين إليه النس وهنا نطبق الأصل الذي رتحها أننا ننظر إلى نيكين فنطل إذا قال لها أنت علي حرام فانظر لو أنه قال لها أنت علي حرام وقصد صلاق الثلاث كيف نجعل ذها؟ يمكن الرجل فيما بينه وبين الله قصد أن يطلق مؤتو طلقة أو طلقتين أو ثلاث نطلها وقد قال الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنما الأعمال ذو مياه لكل رئي ما هرى فنص على أننا النوع الشيء كان له فنقول هذا نتربجه بين الضهار واليمين والتحرين ثلاثا والنهوي فنعتبر ميته يبقى السؤال إذا كنا نربج من كما ننذر إلى ميته لو قال لنا لا ميته لا ميته فنقول إن أصح الأقرار في هذا أيضا مذهب الشافعية أنه يكسر كفارة اليمين لأن الله تعالى قال يا أيها النبي لما تحذن ما أحلى الله لك تبتغي مرضاك أزواجك إلى أمقاب فادفرض الله لكم تحلة أيمانكم فكسر عنه عليه الصلاة والسلام بكسارة اليمين دل على أن من حرنه يكسر كسارة اليمين إن قصد, إن قصد التحريم الموجد لليمين كما ذكرنا أنه هو يمينا وإن لم ينوه يمينا بقى ينوه بالتحريم الذي أخذ به عليه الصلاة والسلام وألزم بفحارته هذا حاصل ما قال في مسألة التحريم والخلاصة أن من قال لمرأتي حرمتك أنت علي حرام أو قالها لا قال ذلك ولم ينوه كيف قال ذلك ولم ينوه في بعض الأحيان يكون هناك عرف يعني, أعرف يعني بعض الناس يكون معتابة من يقول حرام علي الحرام زوجتي حرام حرامت ببعض الأعراف فهذا لا يكون منخر ولا يجوث تجد إذا جاء الضيث يقول آآ آآ علي الحرام إلا أن تطعب علي الحرام إلا أن تفتر علي الحرام إلا أن تتعشب فجعل الحرام يلزم لكنه لا يقصد يمينا ولا يقصد ظهارا ولا يقصد طلاقا قال علي الحرام بشانه أخذ على هذا ولذلك طبعا ينضغي ذجل وأن يقول ذلك تقول بعض العلماء من كان مكثرا من لفظ الطلاق لم يأمن أن يعيش مع انرأته على الزنا والعيادة لأنه لا بد أن يغفل إذا داع المطلق يطلق, يطلق لا بد أن يقع في الغهر فتقع الغفظة في طلقة لن يمتده لها ثم تقع الغفظة الثالث ثم تقع الغفظة الثالثة ببرأة حرام عليه وهو يعاشرها وعيد لله بحرام فهذا أمر ينبغي أن يتنبعنا لا ينبغي أن يجعل الأمور المحظمة شرعا محل التساعد ومحل اللعب بل أليه أن يأخذ جدا شرعي جدا وأن يتقل الله عز وجل حين أعظمه من شعائب قال رحمه الله وإن عن عنك عليني حرام أو تظهر مني فهو ظهار ولو نواده الصلاة وكذلك ما أحل الله عليك حرام جمعنا كلها, كلها في مسألة ناحية أنت علي حرام أو أنت عليك كرهر أمي سيأتي أنت عليك ظاهر أمي هذا ضهار وقل إثماع أن الوجه لأقل لمرأة أنت عليك ظاهر أمي أنه ضهار وإن كان هناك خلاف في مثل أنت عليك يدي أمي كرأس أمي كعين أمي يعني أعوى غير الظهر وفي خلاف إذا حذف الظهر كليته وقال أنت كأمي وهناك خلاف إذا ذكر ججأاً إذا ذكر غير الأم أنت كأختي أنت كأمتي تخالتي ونسلي ذلك فهل يكون بيارة كل إن شاء الله سنكصل في مسائل الظهر إن شاء الله تعالى وإن قال ما أكل الله عليه حرام أعمل فيه طلاقة طلقة ثلاثة وَإِنْ قَالَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لي حرامٌ علي حرامٌ موادي الصلاة طلقت ما أحذى الله علي من امرأتي سواءً عموماً أخصوصاً عموماً ما أحذى الله عليها وخصوصاً ما حل الله علي من امرأتي نعم أعني بيه الصلاة طلقت سلاة وإن قال أعني به صلاةً فواحدة أعني به الطلاقة ألي بالاستغراء إذا قد أعني به الطلاقة يعني إني أطلقها لا تكون حراما عليه إلا بالسلاة فأعمل أحنابل في هذا قضاء علي رضي الله عنه لجعله تحريم المرأة ثلاثا وقالوا هذا القضاء من أفتحاب رضي الله عنه فتطلق عليه ثلاثة لأنه قصب الطلاقة بالاستغراء لكن لو قصب مطلق الطلاقة قال أعني به طلاقة أي طلاقة فتجديه طلقة واحدة يحكم بكونه طلقته ففي فرص بأن قد أعني به الطلاق للإستغراء وأعني به طلاقا مجبرا طلاق فإنه يقوم واحدة نعم. وإن قال كالميتك والزم والسنزير وقع ما نواه من طلاق وبهار ويمين وإن لم ينوي شيئا فضعها هذه المسألة الخلاف فيها بين المالكين والحنابين إذا قال لها أنت عليك الميتك. وفي الخنزيلي طبعا هذا اسم ومنكر من القول وزور لأن الله كرم بني آدم ولا يجوز تشبيه الآدمي بالحيران ولا يجوز ذلك إلا للكافر إنهم إلا كالأنعام ذنهم أظل الأنعام أفضل من الكافر لأن الأنعام لو تأتي إلى البهينة وهي في مثافها وتريد أن تبع حملها تبصع ضفرها إلى الله إلى السماء كأنها تستجيل بالله شبحانه وتعالى وتدعو ربها وتستجيل بالله شبحانه وتعالى وفيها من التوشيل والإيمان ورجوع إلى ردها والإتجاع إلى ربها وليك تتكافر الذي كفر نعمة الله ففضلت كما قالت عنهم إلا كالأنعان ذنهم أظل ففضلت البهيمة ولذلك الكافر إذا أخذ, إذا أُخذ في الأسر ظُرِبَ الرِّقُّة عليه الرِّق في الإسلام لمكان الشذف والكفر وأن من أسرك بالله وكفر بالله كان حاله أسوأ من البهينة أكرمكم الله فيباء ويشترى لأنه كفر رضي الله فخرج عن آدم الذي هذا يعني ينضي أن ينتبه أن لا يجب تشفيها المسلم والمسلمة في البهينة ولذلك القاضي لو ارتفع إليه رجل قال المسلم قال لا حين نصد شبهه بذهينة وقال له مثلا أنت كالشاك أو كالبقرة أو كذا فإنه يؤذب ويؤذبه بما يليقه بحاله وحال مخاطبه بهذا فلا يجد تشبه نيش من الذهين فلا هذا من قلنا لما قاله إن قال كلميته أن هذا جائب هذا لا يجد بالإجماع لا يجد أن يقول لا أنت كلميته والله تعالى يقول لا تنسوا بفاولة بينكم الله أعطى الرجل الطلاق لك لم يعطيه إهانة المرأة ولم يعطي أن يستبدل وأن يخرج عن طوله إلى ما حرم الله عز وجل عليه ولذلك لم لما حينما يستبدل ويخرج عن طوله فإنه يقع في الإنس وينتهي كالحبود الله عز وجل فلا يجوز يعني كل العلماء أنت كلميته على من أشهر ما يخد في إهانة المرأة كلميته ميته نجزه هذا يمسل رايد تشريع الاقان الربي فريد تشريع الادمي المدمينه كما ذكر فالم ذمم بالاجماع الحب لكن لو قال لهاذا كانهم يقول انت علي كل ليله انت علي كلمه هذا عرض تقديري ان ليس يجعلونه ثلاثه يجعلونها ثلاثه مقطعه لانه شبهها في ابسط تخيل واذا قال لها كلمه معناه انها لا تحب نظر بس فقالوا في في المشد به المشبه في وص يقتضي أننا لا تحرينه أبدا هل الميتة تحرين؟ تحرين عند الإفتراض وعلى هذا يقولون أنه في الأصل ليست في حلال فالمرأة الحرام عليه إلى الأبد فإذا كان يكون حرام عليه إلى الأبد وليس هناك تحرين الأبد إنما يكون هناك تحرين في حكم الأبد وهو تحرين للسلام فأعطوه أقصى أو غاية التحرين وهو السلام الميتة والخنجية وين قالت الميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وبهاء ويمين وان لم ينو شيئا فظهار ففسر الشناذل ففسروا ذلك حكم المثل وقالوا ان شد هذا بهذا رجع الى الميتة ان قصد تحريم اليمين خيالي وان قصد تحريم اليمين فظهار وان قصد من الطلاقات بحسب ما نواه نعم وان لم ينو شيئا فظهار وان لم لانه اشبه قوله انت علي حرام فانت كلمه شخصيه تبدا اشتركت هذه الارقام مع الم... مع تخلين من جهه الفنيه كل محرم على المتكلم وان قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه قطعا وان قال حلفت بالطلاق وكذب كذب لانه محن جاء الى الخادم او جاء إلى شخص أو قال لي أهل الضائتي حرفتوا بالطلاق وهو لم يحرف الطلاق فإنه يآخذ بظاهري هذا ما ذكرناه طلاق الديانة وطلاق الشكر وطلاق الظاهر وطلاق الباب وطلاق النية وطلاق الظاهر كل هذا من هذا الباب المقبطة المرأة ديانة بين الإنسان وبين الله فأني طلقها وهو جال في الوحد طلق الطلقة الثالثة الأخيرة ولم يخبرها فهي حرام عليها ويصح بالعياذ بالله دانياً ولو اعترف عند الآب رجبه لأنه يطئها وإن يمحرمت عليك الأجنبية وقد أحصن فيرجعه هذا مثل هذا قلنا ينفذ القلاق إيش ديانة وفي الضائر ما أحد يعلم لأنه كثمه ولم يخذ البيض لأنه حرام علي ديانة. فلو أخضر القاضي تحرم عليه ديانة وقضاء والعسل تحكم عليه قضاءا ولا تحكم عليه ديارة سأل يقول لها طالعا. طالعا. طالعا. أنت طالئ طالئا وقصد وسبق لسانه وقال طالئة بشير الشيوط وقال لمرأة انت طالئا وقال تخفو طالئة فأخذ القاضي رب الله عليه فإنها تطلق وحصم ولا تطلق ويش فلو وطئها فإنه يطأ حلالا عليه لكن لو ارتفع للقاضي أنه يطئه مثلاً كان في الطلقة الأخيرة وشهد الشديد وقضى القاضي أنها طلقا فطلقت عليه قضاعاً فجاء وعاشرها بعد تسلط القاضي له فإن علم القاضي رجله ويصبح لهذا الحالة شهيداً كالذي شهد عليه الزلم وقتل فالقاضي يحكم عليه بأنه بحكم الزام ويرجم أنه يصبب عنده في حالة أجنبية وقد وطعه اعترافي فيأخذه بالغاية ويشي الأمره إلى الله عز وجل فهذا معنى الخطم قضاء والخطم ديانة فهنا إذا قال حلفت بالطلاق وهو كابل فإن هذا ليس بصحيص وأخبر بشيء لم يقع فحينئذ لا تطلق ديانة فتطلق قضاء وإن قال أمرك بيدك ملت ثلاثا ولو نوى واحدة أمرك بيدك فالأمر ملاء لا يكون أمر المرأة بيدها من كل الوجوب إلا بثلافك ولذلك لو طلقت نفسها ثلاثا طلقت عليه ثلاثا وإن قال لها أمرك بيدك ونوى واحدة وطلقت يعني على صورة الصورة الأولى أن يمين الثلاثة أمرك بيدك ونوى الثلاثة ثلاثة وأمرك بيدك نوى واحدة ثلاثة هذا يعني بالنسبة لقضية أمرك ففوض إليها العمر فقالوا إنه بتفيد بقول أمرك إليك بأمرك إليك أمرك بيدك في قضاء عن سحابة ربهم العين وأن الرجل إذا قال لمرأة أمرك بيدك فقد فوض العمراء إليه وأنها طلقت في هذه الحالة فضل بأنها تطلق عليك نعم ويتراها ما لم يطرق أو يطلق أو يفهم بقي السؤال إذا قال لها في بيدك فهل يحفظ ذلك بالنجل؟ فإذا قام عن النجل ولم تطلق ولم يحدث شيء انتهت تفويل أم أن أمر في يدك يبقى متراحياً حتى بعد يوم يومين ثلاثة عين بعد النجل جاءت وقالت طلقت المسيح من جد أو, أو أردت الطلاق وأريد الطلاق طلقت فإنها تطلق عليه ولو متراحين ان بقدر التراكم الكندي كان من تخريعا ويقتصر الثاني نستك واحدة وبالمد في ما لم يزده فيهما همم فالحق فرق بين التفويض وهي ان في يدك والتخير ان التخير خطه واحدة والتخير خير النبي صلى الله عليه وسلم ازواجه يكمن لنا تريدنا الحياه الدنيا ودينتها تعالى نمسعكم ونسلككم صراحه جميله هذا الخيار له وإن كنتم تريدنا الله ورسوله والدار الآخر فتحمنا الله أعدى المشينات منكم عجرا عظيم وعظيما من الله يفسد في الهيئة فخيرهم بينا أن يبقينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلنا على ما هو عليه من خيار الله له من الآخر الدنيا وضينا أن يخترنا الشراحة والخراط فلما ابتدأ دعائش رضي الله أنا قالت قال لها عليه الصلاة والسلام لا تقولي شيئا حتى ترجعي إلى أبويتي يعني إلى أبيتي وأميتي يعني تذردها رضي الله عنها فقالت وما ذات فأطانها الخيار وإذا لم نعلمنا عنده يدين أني خيرهم فلما أطانها الخيار رضي الله عنها وقالت أفيك أستخير يا رسول الله ما يعني ماذا والديها ما نظرت إلى والديها هذا الأمر تحتاج أن أعكده ذو والديها رضي الله عنها وعلا وهذا من نعقدها إنها ما ترددت ولا شاورت وفي الحديث ما يدل على كمال, يعني كمال منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم علم علم اليقين أنها لو شألت والديها ما ترددها ما ترجع إليها وان ستكون عندها ما تختاره لرياضه تخشيا سرقها منها وخشي ضيق الحال أن يكون مؤثرا عليها فتعجب فقال علي الصلو عليه حتى ترضعي إلى ولد الى ابو زوجك فردها الى ابيها حسن على انهم يحبونها وان لها منزلا عند رسول الله صلى وكان لا يحب أن تذهب ان او تختار غيره عن رسول الله صلى وهذا يدل على صدقة الزوجية وصدقة محبة وأنه مع كمال مبوّة كان يرقل زوج حقا من الحد وصادق ولنفيه أسوى أن يلقى أسلامه لأنك إذا, إذا نظرت إلى كمال حده أزواجه وإكرامه لهم حتى في المواقف الخريجة حينما قلت رضي الله عنها واتلمت للإخل جاء وجل سمعا وقال يا عائشة إن كنت يزمت لذنب الزجودي إلى الله يستطرين ف لكن هذا الحظ من الزوج كان النبي صلى الله من وسلم منه أكمل الحظ وعطل لأن هذا من أفضق ما يكون في العشرة للإسلام بيرك بالنسلم أن يكون مع زوجته يأخذ منها حظ الشهوة والوطى وهو يعلم أنها مجهولة على المحظة وفترة النساح المحظة أقوى من الذجان سيقفف فقط على قضاع حاجته ونهمته وشهوته دون أن من الكلمات والأسعار والتصرفات والمواطف ما يدل على الإلف وما يدل على الحب وما يدل على صدق المودة التي شهد الله عز وجل أنها من فطرة بين الزوج والزوجة وجعلها منا من فوق فضع السماوات ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بناكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فأهل العقول عن بالصائع الصوية سينما ينظرون في السنة في النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدوا عليه الصلاة والسلام منحصر فقط للعبادة ولكن كان هدي أكمل الهدي حتى في المعاشرة حتى في المشائل حتى في أنه إلى جاء المتذجحون من أهل الهوى والمجوم والعشر جاءوا بالغرامة الصائف وجاءوا بالعبارات هديئة البشئة جئت بالإسلام وقلت لهم إن الإسلام هدد الفطر وهدد الشهوة هو يؤثر في الشيء الموجود فلا يدخل عليك الانباحيه وتقلك انت تتمم الغريزه تقول لك دب وانت جبت ولو كنت الحد في الاسلام لم يتم الغريزه ولكن هذبها ودعها في مكانها ومنصابها وقدر يا اخي الحمد ثم جعلها من الزوااج يعني اشياق ما يحصل بين الزوج وزوجته وهذا لا يتم لمن يكن الا بالمشاعر الصادقه في المراقبه الحركيه احال التخير وهذه من اصعب المواقف التي يفتح عليها فيها عليه الصلاه والسلام عليه لو جاءت عنده اذاه في سيره النبي صلى الله عليه وسلم ما خلت من مشنه حتى في ام البيت والداجي امتحن في كل شيء صلى الله عليه وسلم في نفسه وماله حتى في ولده في حق العديد عليه صلى الله عليه جميعا وان البلاء وشموس البلاء كلها عليه الصلاه والسلام شبت عليه لأنه في أعلى المقامات من الحب والله تعالى إذا أحب قوما ابتناهم جعل الله لنبيه من الابتلاء أعلى ومن ذلك مسألة التخير بالإمعان فكان فيها من الأحكام والفوائد والأسرار والشكم من أحباد الإنسان يقرأ صورة الأحباد ويقرأ ما ورد عن نبيه صلى الله عليه وسلم بالشخصين نذيره بمسألة التخيير وكلامنا على ذلك وأيضا في صورة بالنشان متخيلة على السلام زوجاتي وكيف كان كان حامل عليه الصلاة والسلام وكيف إن الله عز وجل فقل عائفة رضي الله عنها ما أرى الله عز وجل إلا أن يقصد لك ما فرضاه يعني الشيء الذي تشده ويذلك يقوله فلن يرمي لك قدلة فرضاه فعلم أن يليه هذا الشيء فلما علم أن نبيه يشد ذلك حقق الله ما يشده ولما كان يشد عائفة رضي الله فدأ بتخيله ف... وكان يشدها جعلها الله عز وجل طلعا له وجعلها الله فوق وما كان يظن يقول لها اجعل الأمر إلى والديك قالت يا رسول الله وفيك أختها احني فيك استخير من عندما يستخيروا فيه رضي الله عنها ورضاه وصبح الله كما صرف نبيا رضي الله عنه صديقة من الصديق وحقه عن المسلمين أن يترضى عنها وأن يدعو الله أن يدديها عن نبي وعن الإسلام المسلمين البخن بخن هذه النعمة العظيمة التي تم الله بها على كنتيقه والله عز وجل أعلم سيتجعل الخير اختار من نبيه الأمهات والطاهرات والصالحات والعفيفات والصدق لذي يقوم في كتابها الطيبات والطيبين فرضي الله عنه وارضاه وجعل عز وجل من الدرس من السلام ومشاهد من هذا مصر في التخيير أن الزوجة يخير زوجتها تكون طلقة واحدة لأنه يكون بها الخيار وأيضا اختفت التخير بالمجلس فلو قامت عن المجلس فإن هذا يدل عن انقطاع فإنهم ننقطع الخيار لها ويرجع الأمر إلى البلج وفي المجلس المتصل ما لم يزدها فيه ما لم يزدها تقول لا لك طلقتان لك ثلاثة على الأصل وهو الطلقة الوحيد ما لم يزدها فيهما أي في المجلس وعلى هذا فإنه إذا زادها زادها في المجلس وزادها في العبد زدها في يعني يزدها في المجلس هذا واحد فيقول لها لك الخيار إلى منتصف البيت فزادها على المجلس بالزمان أو لك الخيار ما دمت في البيت وهما زادوا ثاني في غرفة فتقوم إلى غرفتها فإذا زاد الخيار في المكان يزاد الخيار في الزمان وأما خيار الزيادة في العدد سيقول لك يا أكثر من واحدة فالك أن تختاري فالك أن تطلق نخشف فلا... إن اختارتي ثلاثة نسان أو ثلاثة يزيدها على الواحد مم. فإن ردت فإن ردت قالت مثل ما ذكرت قالت أريده فحين عين يبطر خياره لأن التخيير تفرير من الخيار وهو أن يلتني في خير الأمرين فإذا حدد أحدهم إما الطلاق وإما أجبوا فانقطع التخير فانقطع التخير تحتاج إلى التخير الثاني فإن رده أو, أو مكنته من نفسها أن يطعها فمعنى ذلك الناس الاختار أن تبقى معه أو طلق قبل أن يطع منها التخير نعم او فسخا او فسخ النكاح قبل ان يقع التفريق نعم بطل خيارها بطل خيارها انه فاته حل الخيار والله صلى الله وسلم وبارك على نبيه